يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أي يتم نوره ولو كره الكافرون نوص إخواننا من الرجال والنساء بالإكثار من فراش إفراة ليل ونهار واجهوا له عز حتى لا لا يترك سواء كان نظرا أو حفظا هكذا بغي المُنِي والمُهْمِلَ إكساب مثلاوة القرآن لأن فيه الخير العظيم والفوز العظيم ولهذا قصّر إقرأ القرآن فإن وياتي شفيعا لأصاب يوم القيامة فأقبل أقبل يا حافظ القرآن والتسمع الدنيا حداك رتل الوزيد من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيمان وعل قلوب بقول بارئ الذي يجلو القلوب برحمتي الرحماني قت من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيماني وعلق القلوب بقول بارئ الذي يجلو القلوب برحمتي الرحماني وحفظ من القرآن في أجزائه. وابرزوا مِنْ من حامل القراني هم في الاناس مثالهم اترجة فلنفسهم خير وللاخوان والبذور اذا لهم مدلمه اشعاعهم متجدد المعاني ما خاب من كان الكتاب امامه إبراسه الهادي إلى الدياني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضحات بياني يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقاطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضحة التبياني يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقاطر هداية هتاني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 واصل خطاك على هدى القرآن هون فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهديان عباد من عباد للمهيم طالما باتوا قياما دامع الأجفان يدعون ربهم ليصرف عنهم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 وقرأ وحرك نشوة الإيمان يا خامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير ثواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا وقرأ وحرك نشوة الإيمان رتل رتل رتل يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا وقرأ وحرك نشوة الإيمان رتل رتل رتل رتل رتل رتل يا حامل شبل الهدا إن هض إلى العلياء بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا وطرأ وحرك نشوة